「あしたよりも」 لا أ ق س موسوعه النابلسي ق ا ن ف للعلوم ا ي ح س ب ل ا م ي ه بيقا بصر و س ف القمر و ج م ع ه النابلسي م ل و للعلوم ا ناوزر ئ ذ الاسلاميه ل 「私たちは私たちの手を借りている」 موسوعه ا ل ن ا ب ل تحبون ا ل ع ا ج ل ة و ت ذ ر و م ا ل ن ا ر ة إ ل ا م ي ه تغن م و ي ف ع ل ب ه النابلسي فاقرة ك ا إ ل ق ع ل و م الاسلاميه ف ر والتفت س ق م كان ع ل ه النابلسي ل ج ع ل منه ا ل ز و ا س ل ا ك ي ه